اختيار الطالب المثالي نجتمع اليوم لاختيار الطالب المثالي ما صفات الطالب المثالي في رأيكم؟ أن يحافظ على صلاته وأن يكون حسن الأخلاق أن يهتم بنظافته ومظهره وأن يكون محبوباً لدى زملائه ومدرسيه أن يحصل على امتياز في الاختبارات أن يشارك في المسابقات الثقافية وأن يشارك في الأنشطة الرياضية أيضا.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 يحضره آباء الطلاب